بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم وَدِسرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أيمَانُكُمْ وَاللَّهُ مَهُلَّاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسْرَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ لَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تُبَائِنَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فان الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك الظهير عسى ربه ان طلقه ان يبدله ازواجا خيرا منكن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قالتات قالتات تائبات عابدات سارحات سيبات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهل كنائرا نار وقودها الناس والحجارة